وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن أن لهم دينهم الذي تضالهم ولا يبدلنهم من خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأطيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما النار ولبئس المصير يا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 والله عليم حكيم واذا